لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم من المؤمنين رجالا لفضيله <تصفيق> وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقائه Ooh, <laughs> ورد الله الذين كبروا بِغَيْرِ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله It's not. Słyszeliśmy o Szanowny <toddress> Panie تردم الله ورسوله والدار الآخرة والدار يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبيلة ni nki yufna bin fa in sha Allah binati يَقُولُ نُتْ مِنْ قُل لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُؤْتَ أَجْرَهَا, مرتين نؤتها أجرها مرتين Thank <laughs>